بسم الله الرحمن الرحيم بنافي إخوائي بخشندري مهربان أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم أخوتي أو كسيك برواي بآينية أو كسيك كبال بهتي وودناه ولا يحب على طعام المسكين وهاني خلقنا داد بوخوار دمانيدان بهجاران فويل للمصلين انزاوايبون ويشكران. الذين هم عن صلاتهم ساهون اوانيك لنواجكين بآغان الذين هم يراحلون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ئەوەی کەڕوو پاامایی دەکەن خلق یارمەتی خەگ ناادًا هەموو